سيئاتنا جميعا حسنا ونسأل عز وجل أن نكون مستكثر حجج كالباحث عن حفه بظلفه وكالجابع أنفر بكفه فنلحق بالأخسرين أعمال الذين ضدت عيون في الحياة الدنيا وهم يحفظون أنهم يحسنون الصنعان نسأل الله عز وجل التوفير ونسأل الله عز وجل السداد ونعوذ بالله من كل جلل وخطأ يجانب ما أمر به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم ما أشرف أن نلتقي على كتاب الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ذكرهم الله فيمن عنده نزلت عليهم السكينه قال العلماء يعني يفرج الله عنهم كل هم وكرب. يعني اللي دخل معه مديون أنا اكاد أجذر أن الله عز وجل سيفرج دينه وسيقضيه ببركة هذه الجمسة إن شاء الله تعالى من دخل مهموما الله عز وجل سيفرج همه ببركة هذه الجمسة إن شاء الله تعالى هذا معنى نزلت عليهم مستكيلا مستكيلا يعني الوضاء مقمئنان ويرفع الله عز وجل عنهم الهم الله الله الهم ونفس عنا كل كله وحفظهم الملائكة جاءت الخطب. وإن كنا لا نرى بأعلونينا لكن صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن معنى ملائكة الآن قد اكتبوا مجدد به الآن هجوم كالشمس في ضحاها يروننا من حيث لا نرى ويكتسمون إلينا من حيث لا نشعر بهم ويفرحون بعملنا لما؟ لانهم لهم جادوا ضامع التوجد يوما قالوا أتجعب فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقتلنا انت تدع فيها الذي يفسد ويسك الدماء فلما يرون مجالك الذكر ونحن نعبد الله في الغيب لأننا لم نرى الله عز وجل ما هو إلا أننا وصلنا الكرة حتى نرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أمنا بالله وبنبيه غيبا هذا اعظم أعظم وهم فهم يتعجبون الآن سبحان الله كيف أن هؤلاء تركوا دنياهم وملذاتهم لذاتهم وقد فتروا على الطاعه وفتروا على المعصية وفيهم شهوات إذن تركوا هذه الشهوات وأتوا إلى الله فعلا يستحقون افترض الله عز وجل زد على ذلك أن لله ملائكة سيّاة في الأرض مرافعهم وتلفزهم الذكر لما يجلسوا معنا لا يجلسون على هيئه سقوطكم هذا انما يجلسون بعضهم فوق بعض هؤلاء الملائكه ذوي اجنحه هؤلاء لا نراهم لا ربما فوقي أو فوق ملائكه الى اعمال السماء يجلسون الفكر حتى انهم يضعون فهمهم على فم ناطق الذكر يعني أقول في مثلا وحي إليك أقول لا الله وضع الملك فمه على فمك ليستنشق هذا الذكر لذلك أن ينفصل منها أن من أكد شوما أو بصلا أن يقترب من المسيح لأن الملائكة فضع الفم على فمك فاستنشق هذا الذكر الذكر حفة ملكة وغشية الرحمة وأنه الله الذي لا لأغيره لا رأس الله ما من في الغد ولا كذب ولا أد إلا لأن الله رفع يد الرحمة عن الإنسان الذي أصيب بهذا الذكر قال الله تعالى: ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة الله كامل ونعشره يوم كامل اللهم يحجعون للأميرات قال الله ومن يعشر عن ذكر الرحمة من يبتعد عن ذكر الله من يعشر عن ذكر الرحمة وقيم له شيطان فهو له قيم أشر أنك الآن في معية الله. لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثلاثة نفوس. دخل المسجد والنبي جالس يعطي درسا لأصحابه كحالنا هذا. فدخل ثلاثة. فأما الأول فوجد مرجة في الحائط ودخل فيها. وأما الثاني كان لا يريد أن يجلس فاستحيا ولم يجد مرجة في المجلس فجلس القرفص. وأما الثالث مصاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تام جلسته الذي يعلم من الله ومن ثم اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. لا عن الأجد ونغفل عن هذه المسائل لأننا ليس بيننا وبين الله عزوجل طصال ولا فحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحال الصلاة؟ استشعر معي والنبي يقول هذا الكلام الذي الكلام ليس عرامة. قال أما الأول فأوى إلى الله فأوى الله. يعني رحمه الله عز وجل ما ظنك بعبده إذا اواه الله عز وجل وقرره منه وفرض الإعماية ليه من يستطيع أن يرغبه اصلا في الأرض من يستطيع أن يجنب معنى بالفلاة تلك اللي لسه على الله يخبر ربنا معاه وهل هناك أقوى من الله لا أبد، أفيش أقوى من الله عزوجل وما قدر الله حقا الله اللي ييجي على السماء على, على, على, على, على أصبع والأراضي على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثوب على والماء والسرع على أصبع والسائر الخلق على أصبع، ثم يقول سوين هلز ويقول أنا أبد، يعني هذا ولا شيء خاص؟ ولا شيء لما سوري بن عباس عن العرش عرش الملك وعن الفرس قال العرش. بالنسبه للسماوات والارض حضرتك انت اللي عندك تخيل معايا حجم السماء وحجم الارض انت لو بدات على الأرض ما تنساش شيء بحجم الكريس الا عرفت تعاق بين نفسك على التعال بنقدر نقلمه والارض اصغر احنا لا لا نعلم حجم الارض إلا الا بالمقديرات النسبيه لكن لا يعلم مقدار خلقه إلا الذي خلقه سبحان ل... لأن احنا عندنا على الارض حاجه اسمها مثلث فرمودا اللي هو متكلموا عليه بس انا مش عارف كلمه لكن احنا عندنا خبر يقيني ان المسيح التجال على الارض الان ويأخذ الملوك على الارض الان وهم أخبرونا ان الاماره الصلحيه صورت الأرض يا اخي فاين يأخذ ملوك واين المسيح التجال هم على الارض الان ذو القضين هو الذي بنى الصور الذي يقع بيننا وبين يد الوليد الى ان يأذن الله الله المسيح التجال في المثال كان نصراني وأستن أبو مقيم رضي الله تعالى عنه. لما أستن في حدة نعضة ستألنا نكون تركت في البحر في يوم واستمينا وأعطنا في جزيرة دخلنا لحين دمسنا الجساسة لا يعرض لها دواجس ولا ظهر مليان شعر فمنها بتقول من أين أنتم كلنا من العرب قال أدخلوا فإن هناك رجلا يريد أن يعرف خبرك جساسة فدخل من الداري ومن معه فوجدنا رجلا عظيما خيطة مقيدا بسلسة فقلنا من أنت قال لا تتألوش أخبروني أولا هل جفت محير الطمارية محير الطمارية في فلسطين قال لا قال يوشك أن تجف فإذا جفت فنخرج قال أخبروني أريدت راح نخل يبسان النخل للفلسطين لكن برضو فلسطين ليس تطلع نحل بلح. قال لنره قال يوشك ان يقع فاذا اضبط فلا خير قال فمن قلت قال انا الذي خوفت به قلوبكم تقواهم واني اعلم ان ثمة نذري يبعث اخرج بعدك يقول النبي محمد صلى الله عليه وخارج النبع على النظر وحكى للناس الخضر وقال هذا فجمت وحكي لهم يعني فالمسيح الزجال والجكلافة على الأرض يحجز من على الأرض اين هم لا احد يعلم إنما يعلم الله عز وجل إلا الزجال والسماوات واسعة لا يعلم ملك الله إلا الله عز وجل العرش بقى بالزيطة للسماوات والقربية أو السماوات والأرض بالزيطة للعرش زي خاتم عزك الله في الصحر خاتم راته الصحر الكرس بقى بالنسبة للعرش زي خاطر في الصحر فما بالك الملك التالي وملكم مع ذلك الله هذا أنت شكري ما يلسك أما الأول الله سعى ومن عم عين الله أكبر قال الثاني فاستحي فاستحيا الله منه؟ أي استحيا الله أن يعزبه ده الشان. فانت لو دخلت مجد فيك وقعدت حياءً كما استحييت من الله الله يستحيي منك أن يعجبك قال مؤمن الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عجب وما يهل الله فما لهم إيه المؤكد إن الله يفعل يشاء إن الله يفعل ما يشاء. فربنا السحابة عن إذا أهلت او أو من عينك او انت لمحجر به لو أن أولكم واخركم وإساء وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك شيء الله تعمل إذا ورأينا أولكم وأخبكم وإنسكم وجنة كانوا على أفضل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء تعرفين يعني الكلام به يعني انتم لا تمثلون في ملك الله لا <تصفيق> يمكن <تصفيق> ان يكون لك ملائكته الصمد الصمد هي التي تصمد اليه الكائنات على ابيس فلما جاء ابي في كع فقال يا ابي ان رب امرني ان اقرا عليك سوره رجله فقال اول سليمان مش مشكله بقى انك تقرا عليه نقطه هنا ربنا انت كده تقرا على ابيس قال اه فلما خلى فقال والله الله اكبر فلما اريت بعد اسلامي قط باطاح ان الله قد ذكر اسمه في السماء ونبينا يعطيه سكرنا اوقاتنا الان كله في السماء في ملأ خير من هذا الملأ يجمع الملائكه ويقول وشدوكم أني أحبكلا وخلات كلا بسماءين بسماءين وسماء واني قد أقتصرت لهم ما منعهم إلا طاعتي عش ومنعهم إلا ولم يعمش فاطم لم فلا تضيع أسرار الله استقبلت عيني سمعت سبعة الرحمن للمؤمنين في القرآن قلت جميله جميلة انا اخذ كل لص يا ايها الجنة وانا يعني سكرتني ان انا اصدر ازيل صبري الله الله وكنت باعتذر بالشحاض الشحاضة اللي جبرنا ولله كتير وصبقاتك حسنا مش اخوش الميتان فانا جايبه يعني عشان اعافظك الميتان والله يعني ان الله صدفنا اتكلم بس الكلام مع فرنسي دول. وانا اتمنى ان الله ان انا موت وانا اتبقى ازيل الله وانا اصدر الله ان يمزقني اياه حنتكلم عن آية عن سورة جرعة نداء فيها رؤية سورة الحجرات وصرا علما الصحابة فيها قرينا قالت نداء المهم يا من لا تقدم ولاء يا يوم الذين فوق صوت النبي يا من يا لا يا ايها الذين امنوا استنفعوا كثيرا من اوقاتكم كده خمس لبداء المؤمنين في سوره القدر تعالوا نشوف البدايه الاولى ولهذا وقت واحد صلى الله عليه اول اداء يعني عندي ادم يا ادم اشكرك انت وزوجك انت عندي ابراهيم يا ابراهيم اهل طعمها مع نوح يا نوح اشكرك بسلام منك مع عيسى يا عيسى اانت قلت للناس يتخذون وامري الان دنا يا موسى اني استقيتك على الناس برسالاتي وبكلامك وهكذا يا زكريا يا زكري يا انا نمسكك يا يحيى خذ الكتاب حقوقك ما ينوي الله على نبي الابد ان لم تكن ذكر اسمه لم يذكره مجرد. ما كان محمد اذا احد من زجاركم ولكن رسول الله. حتى لما ذكر الزجار. محمد رسول الله. لا تشهد ودعاء الرسول كدعاء بعضكم. نعم الله عز وجل يضرد أجل نبيه تعال بخير إن لازل لذلك اللي فيه أدف على المحمد وعلى النبي أدف مسمع لعلى واليا قول يا يغنبين لا تقدروا بين يدي الله ورسول كنه قدرين محمد صلى الله عليه وسلم ليس كأحادي البشر وليس كبثنكم هو بشر آه لكنه ظهرت عليه ما ينبغي أن يذكر رسول الله والسلام أو من عبده إتهدى ليخل من محمد نبي محمد قال ألا لي كما في عسل ضل طوال ليلة بأجملها يبت عشانك وعشان يبت مع إنه ربنا سبحانه وتعالى أتقى والجل وهو على ظهر الأرض ما في مخلوق شوف أنا بقولك كره على عرائض ما في مخلوق على وجه الأرض من الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجريت مما قال الله له Yeah وأنا كل شيء. الله الله سيدنا محمد الايه محمد النام كان عنده وقت من بيت دي وبعدين قاعد عنده بكر وعمر وشوف أفضل رجلين بعد الأبياء والموسيقى النبي قاعد فهو بطره يقول له أمر الفعطاع ابن محمد ابن سوراة ابن وعمر هو قال اي لا خلي الطبر ابن هو اللي قال يا رسول الله ام فقال مبكر لعمر والنبي شال الوسط ما اردت الا خلاف فقال عمر والله ما أردت خلاف فانتفعت اصواتهما عند رسول الله فتكف النبي صلى الله عليه وسلم لإذا ما في حتى على الطرد أكرم علي من حبيش خلاصة. إن لم يسكت يكون سبعال ومرتفع لما لفت الآن اتحب السببته بطلعش فقط 2 ما أين ثابت هو فين فقال شاب له وقال ان أنظر خبره يا رسول الله فذهب إلى ثابت فقال من قال أبو له إذا ثابت جسم العالم فقالوا ما لك؟ لقد سأل عنك رسول الله قال له لقد أفضت الله عملي وأنا من النار ليه قال لقد على رسول الله ايه تقول يا أهل الذين من لا قطعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كتاب أبطوا لبع لتحبط أعملكم وأنتم لا تشعر كنت صوتي عند النبي وقد على قبل المخص وأفل على نفسه فرجع قدل الى جمسة خلال فقال يا رسول الله وهو قال صلى الله عليه ما ينبغي ان تبعد عنه كثير او من تبعد وانت مؤتمر علم ادب وانا بش بقال اللي انه بفعل ضرج منه ومنه تعالوا ادب الصحابه عن مع محمد بعد هذه الايه حصل موقف نحجيب جيدا اللي صلى الله عليه وسلم خالق مجموعة من, من اصحابه يريد البيت الحرام ليعتنى من الميت ذهبوا بنا دروع ولكنه ليس محاربين إنما غاية كل إنسان لبس إحرامه ومعه السلاح بس سمع والله محمد لا يدخل البيت ولا يدخل ولا أقعوه أبنزع السفقة في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان على الشرك آل داع جلسته مشرك فإن لم يحقق فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وكان, وكان الصلا يميز نفسه عن أصحابه يعني كان قوات في المدينة لما جم صلى الله عليه وسلم كان الناس الوفود تدخل فتنظر لأبي بكر وتكلمه على جنه رسول الله ثم بعد ذلك تفاجئ اللهم محمد والله أم حد بجول أبي بك لأن الله ما كان يميز تجحد يميزه بين أبي صلى الله ما كان يتميز عليه هو لا يرتفع عليه ولكن ليس بجريس الأعج فجئوا ونظر الى الصحانه عاد مقطع او بقع من النبي وعلى واث النهر راجل وملثم لف الشرق او خرقه من القماش على وجهه المهم ملثم او وكل شيء كده ده يا محمد انها احد امرك اما فهل سمعت بان احدا اجتاح قومه قبله ان شفت حد ضمه قومه عاص و كانت كانت الثانيه انهزمها فلا ارى حولك الا اشوابي او اوباش من الناس عليهم ان يسروا عن كوكب انت معك ايضرومي وفارسي ومعك و معك غفاري ومعك معك اسلمي و معك قريشي مش معك مجموعه يعني متمسكه اول ما في ساعه الجد فيسبوك يجلو فقال ابوك يا الله أنا أعلم نفر عنه ونبعه ونظر إلى الله محمد قلت شخص جداس يا الله الفر على النبي الشباب بقى لما خرج من بينه مهاجرا إلى الله ورسوله فكان يمشي من النبي ورى النبي, النبي وعن يمين النبي وعن قمت النبي ومن وعن يسار النبي فالنبي لما هذا يا بباك نعود عليك قال يا رسول الله أخشى أن يأتي يساهم من هامنا فقل يأتي فيه و اخشى الناولة فضياته فيه الشريك قبل ان ينزل الله والله يحصل من الناس في الراحة انصص الله عروا كان و عشان شوف القرآن لما اعذف اصحاب الله عروا كل النبي طبعا أنا علم أهل او عند العرب ان لو اثنين اقران يعني في سن واحدة عروا جي فوق انتوا انما فوق محام. فأنا ليلة يبقى فهو يبقى يدعو على الليل بتاعتي الإنساء اللي السبب ودعت فالصحابة صعب علم هذا الأرض الزال ده يمس بحية النبي فاللوائف على رأس النبي معه سيف وقم يغرب فنجع السيف وضرب أهوه على يده بنعب السيف يعني بظهر السيف قال أخير يالك عن رسول الله وإذا لا ترجع إليك معك فعروا بي لك أخذوا ما سلئت الناس فظلوا مجددا يقولوا ألا عن ليه يا حتى لا تنجع إليك فقال العربة أي وضع أي وضع لئذ العرب كانت أخولي اكشف ده, ده. في قال ولا أقدر منك في هذا الهوه. انت مين ماذا يا قال انه اخوي ان اخوي وبيضرب على يدي اشخط الرجل عادي يا اخي قال الله تعالى اسمع لا تجد قومي في من ديات بل عليها بكرة في هذه الديات فمقول له ده أنا إلا بعد ده عشان النبي محمد تبصر يا عبوة ما مجردش تعال شوف أصحاب النبي محمد النبي هيني محدد أشياء مكنش قبل ذلك النبي قال ايه صال عليهم هتنوه ده, ده انا <تصفيق> لا تصدق كده طلع النبي النبي لا لعبتوا فيعن ويعلم في نص الراس ولا صوت على النبي المهم الناس قالوا لا تطروني لا تثروني يعني بتحميش فانا ابن مريم ولكن قولوا عبد الله بن صلى الله عليه وسلم فلما يجي اسمك لها شاء لكن يسمح لها الغضب عشان هو يعلم قدر اصحاب النبي محمد ولا هقول لك انا قلت الكلام ده كله ايه عُوض بمسعود بدأ ينظر في اصحاب النبي اللي قال عليهم من شويه ايه او باش قال عليهم ايه ايه او باش كان مجموعة كده متناسرة عندما تناسرة من الناس مش هدفع فوجد النبي محمد ما تغطأ وضوء أطوار الله فتسقط منه قط وطمائن على قط وما ترفي في دين الصحابه ما يتوقف هو إلا تقاتلوا على فلا تسقط منه قط ماء من حلق. وما تنخم ومثل خامل طبعا فينا شيء من كده بسعوب ويجب أصعب حاجة النقامل هي كده وانت عسلين فأي شيء فأقول مثل خامل قطر فقصفت في يد إلا ذات كبير ويجهب ويجهب الله من اللي يرى ابنك كده معكم وزبوا أنا بسأل سؤال من اللي لا أنكم كده من اللي يرى نفسه مع نفسه نخلق تكين كده منك ويتك فيها وجهة فوتين في قلت لك أن رسول الله ليس كأحد لك. لا يسكب هذا الدم يوسع ارض ما كليش يوسع الماء وكليش فشارب دمر النبي فرجع لله قال له اين وضعتك قال والسلام والله ما وجدت قطعا لي موضعا لدمك الا ان تغتلعه فيك ليش اصمت الموضع قل ان كنت, كنت دمتعك اقول ان ايه الدم دم ووضعي طبعا فما وجدت معجالك الا ان يشعر قال لهذا قد حرمت على النار جزاكم تتمدد خير في الدنيا وما تناخذ الخامة فتناخذ فيها وجهه يا رجل الله تبعوا أصدتكم وقصدت النبي فرجع أولاء لكريش ولبه لكم ألست منكم لمنزلة الوالد قالوا نعم وفي رواي الولد ألست مني لمنزلة الولد قالوا نعم قال إن الرجل قد عرض خطة فقبلوها خلوا بين الرجل ومين. والله ما والمسلمونه لكم ابدا ولو باخر اقوات من ذلك لقد طغوا على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما وجد اصحاب مالك يعظمون ملكهم فبعضهم اصحاب محمد محمد انا ما لي يعني ناس على كل امانوت ملك الجماعه اللي وطبعا تعظيم الملك والفخور انما تعظيم محمد حب ها. يا سلام على حب صحابه النبي محمد قالوا ان النبي كان يشفي النبي اول شيء فكان يشفي شي النبي خالص كل شيء بص وجه النبي ويتامل في النبي ويترك مدينه وجه النبي أحلى من القمر. المهم رجع لقيته زبطوا ضلع وعم قديش كان يرجع للنبي وبيتكلم للنبي يا ترى للنبي قل يا رسول الله إني احببتك حبا جما حتى أنني اذا درجت لاطوف على اخي تذكرتك فلا استطيع ان امكن واني تذكرت منزلتي ومنزلتك في الجنه فعلمت انك تكون عن نبيين حيث يشاء الله فأحزن لذلك يا هذا مش فكفل فكش الجن يعيز يقول مع النبي فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم جوابا سكرت فانزل الله عز وجل ومن يطع الله يجد اننا اسئنا الادب مع الله اي والله قال رسول الله وكان واحد عادي مع والله كان قال رسول الله انطبط. انطبط. لما طلق من الله فالنهائي جاء عمر في الرواية لأكبر جاء عمر فوجد الصحابة يبكون لبكاء النبيش شفت, شفت العرض يتفوق أودر يبتل النبي الماء ويقول اشرب يا رسول الله وأنه وبكى عشان فيشرب النبي فيقول او بكى فشرب رسول الله حتى تميت أنتوا عارفين المثل اللي يقول اللي بدل ما لا حد يدي الحلوة كان في كان الناس فلّ، كان الصحاب هم يا كل كده. لو كنا مع رسول الله لم بين سنة في والله أنا صعب. شوف الموقف غير يقدروا عليك على البيت ساكت حاجه والله العشاء على الله فاضل ثاني ان شاء الله الله. إن أرضي ستبور وتضغط بسبب سقي أرضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له أن يحكم من طرف واحد. فعين الأرضين ووجد أن أرض السبيل كيف لن أعلى من أرض الأنصار ووجد فعلا إن لو الأنصاري أخذ الناق وطبعا الجماعة مش عندهم أهل المدينة وأهل ما ومكانش عندهم نظر زينا معلوم شهر السخدام بيستقوم بالنظر تعمل بأخذ السورة دي بيستخل المطر لأنه وخدت شرق المال من المطر باكو ان مصير بقى أستنى اللي بقى المطر ينزل وهأحب وعم المطر ينزل تأخذ انت وهكذا وعرض الزهرات حتيجة لما عشان فقال إنك أستنى عن ايه؟ تسفي ثم أوصل المال الى جهة أنا أقول بصلي كده لكيش عارف أنا أخبر لكيش عارف يعني كله مسأسة للأرض والمال مشهور عندك الضوز جهة اللي بده تسملوش حق يا شبير هذا معنى يعني لم كله مع حقه. فالأنصار قال قال كان ف عشان اللي يعني ابو شبير اللي عامل لك عشان اللي النبي تقول عليه ليس كأحد الناس لكن الأوصار يخبر النبي لكن تحمل الغضب فقال بما لا يقين صورة الله وزاك فقلوا ان كانت عشان عشانت دعمتك يعمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ات بي حتى يصل الماء للجنوب يعني يوصل للفدود يضغى فين يضغى فين ينفل الماء الأرض ايه؟ هكشت ات بي انزل الله عز وجل هذه الايه فالا وربك قتل <تصفيق> من اللي يقول النبي ومين يقول النبي اذا المعمشه مش المعمشك فلا وربك انت تجري باع خسران فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صحي لكنك ان الله لست بكاسب يجري لكنك انت ربنا لا يجري فبخل جديد. فقال له النبي أتريد, اتريد ان تتزوج قال اجل الله. قال انهب الى قوم فلا وقل ان رسول الله قاطب من الناس وتعالى عرارة بابده راح نبي دين لخلق طيق عرارة السلام عليكم عليه رسول الله يقاطرون من هدف. قال نعم أعمل ما عايزه رسول الله هو في في قال اصبر لا ليس في رسول الله أنا أغليه قال لي قال لي, لي. طبعا يكي علي أنه عليه صلى الله عليه وسلم ما وكل مرحبت مزوجوهش أول مرسول الله خطوله وصحابه لعصام النبي ريون وليه وبعد نعم عين وعمل وللأت بيقول له بعدين أنه حتى التأمر أمان اسكاله أنا مرحبا أشكرونها رجاء أمان الله رسول الله عليه الإن وليان نعم ونعم عين وعنهم ألا أكبر نارجت الله قال أتحمل قال لسلعين اللي في صفحة أي أعني ما أعني أعني أعني من اثاث المدينه ورا ذلك هذا الرجل الثقيل التميد فخرجت الفيلكه التي تعرف وراء والتي ترقص نضره محمد صاغتها في, في وقال نتها في نهايه الروايه قلنا كده فخرج على جرائم طلع وسافع في الغرب ولم يدخل عليها وقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقل ما, مش جلبي جلبي. جلبي. إنه هو ما فلان وفلان ما تقل ما ما ما تقل ما تقل ما تقل ما تقل ما تقل ما تقل ما وجلوا بين سبعة من المشاكين قاتلهم ثم قتلوا فقال لمسا صنعوا يبقي قتلتهم ثم قتلوك قتلتهم ثم قتلوك قتلتهم ثم قتلوك أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك صلى الله عليه محمد وعلي يضع قراءة تجريب على سعيه وهم يحفرون قبره ويقول اللهم يرسيت عنه أرقم اللهم نرسى عنه اشهد انك شهيد وما ليس منهم بشهواتها عن جليليهم فقال الرسول رسول الله لما شحت وشكت ليك رواه قال بص فعلا مع نسائي الدنيا صوت واحد فيه. الله يكرمه باكرم من منهما منهما فتقبله لسان الاكرم فقال الإنسان صلى الله عليه وسلم لقد رأيت حوله زوجتان من الحرية اثنين من الحرية يلسان في فانه من اعتبال الجنة عملي بيأكدوه حقيقة لدي الشهيد جماعة حيث لايك لما ينتقل قال الله عسلم يلسان في الأموات ما يعني إزاي الله لو وعلا يتوفى الأموسة حين موتها وثفي لم في المنبأ الشهيد نائم نائم بس فبندامه نا. ناس سبحانه الله يطلب روح الميت ويطلب حي الناس الاتنين مع بعض روح الميت لما بيمسكها ربنا عز وجل الجسد بينفذ وبيعفذ وبينتكس لان الروح مش متعلقه بالجسد طب ربنا مسلك روح النائم عنده تفكير الجسد ما بينفذش ليه وقد ينام يتكسر لما دايمًا بينحسش لان الجسد المتعلق بالرؤوسه ده جميل متعلق بروحي عشان كده انت لو شلته بقى لو بلد في اه المواس طير الخص في اللهم مين يأول إذا ولماذا انكم ان الله الشهاده بصدق الملغ والله من يجيل الشهداء وإن على فراش بيه ايه تروفين الشهدك صدق الله من ينسلك الشهدكا بسبيل الشيء من كل انا قلتها اللي قلت اعلمت المحبة الطابة لازم مفعل محمد لازم فوق لازم مستعن عشان لا عليكم في اللقاء القادم وانا اوكمل يا ايوان اشنون يا اوكم فاسكم لما عن قضيه واحد في الديش اللي قال ان شاء الله ايه الفرق بين الفطر وايه الفرق بين السنه ويا ترى كان النبي فيه طر ولا فرق يعني معنى كده لو في كلام للنبي ممكن نتعاقد عليه كمراجعين هل, هل في, كلام ممكن في هل فيه هل في كلام زي ده في النار هل فيه كلام زي ده لو ما عملوش مش على غير الشفاعه فقط وده محمد طب هل السنه زي القران كان زي مولانا ده اللي احنا هنناقشه ان شاء الله يوم الاحد المقابل بِاللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ لَا الله لَّهُ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاسْتَغْفِرْ عَنْنَا وَاعْفُ عَنْنَا وَاسْتَغْفِرْ الله